وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ كلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يقرون إن أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم